كل يوم إن شاء الله مع بعض العينات كما يقولون وبعض النخب وبعض النتف مع الإمام الشافعي كيف كان يتعامل مع شيخه الإمام مالك ويقارب أنه لما جاء إلى المدينة جلس في حلقة الإمام مالك والإمام مالك كان عنده مجلس سماع فكان الطلب كلهم بكتاب والإمام الشافعي غريب مكي حرمي فكان إذا سمع مالكا رضي الله تعالى عنهم يكتب الحديث بماذا؟ بأصبعه يضع أصبعه في فمه ويكتب الحديث والإمام مالك ينظر إليه فلما فرغ من الدرس وانفض المجلس جلس الشافعي فسأله الإمام الشافعي الإمام مالك أمن بلدنا أنت قال لا قال من أي بلاد أنت قال من مكة قال أحرمي أنت قال نعم قال أمن بني هاشم؟ قال نعم وصار الإمام مالك يسأله فقال نعم ما انتسبت به يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنك فيك سوء أدب قال وأي سؤال؟ قال تكتب أحاديث رسول الله ببساقك فقال يا إمام هذه كانت إشارة عن علامات فقط والأحاديث التي ألقيتها في المجلس حفظتها جميعا فقال أعدها فأعادها بلفظها ولحمها وشحمها وإسنادها ومتنها فتعجب الإمام الشافعي وقال له الإمام مالك عفون فقال له خذ عندك فحدثه ببعض الأحاديث لأن الإمام مالكا قال ربما هذه الأحاديث كان يحفظها فذكر له أحاديث لم يحدث بها مالك وصار يذكرها له فسمعها مرة واحدة ثم أعادها فقال له خذ عندك وكتب مجالس ثلاثة وكل مرة يعيدها بأسانيدها ما يخطئ حرفا واحدة فتفرص فيه وأخبره أنه سيكون له شأن وأمره بتقوى الله عز وجل وجعله ضيفا عنده وكان يخدمه الإمام مالك وهو ضيف عنده خدمه الإمام مالك وأعطاه الموطأ فحفظه وفهن منه أشياء كثيرة, منه أشياء كثيرة المهم الشاهد عندنا إن هناك قصة أن سائلا سأله وأجاب الإمام مالك بلا يدري فقال لو لكنك حدثتنا بحديث كذا وكذا وكذا واستنبط منه الحكمة فتعجب الإمام مالك فتعجب الإمام مالك وصار ينصحه حتى أصبح من المقربين إليه ومن خلاصه ومن طلبته الأوفياء ومع ذلك كان له حظوة عند, عند, حظوة عند, ما عند الإمام مالك ولكن كان يستحي من من الإمام مالك وانظروا كيف كان يتملق للإمام مالك وكيف كان يتذلل للإمام مالك بل كيف كان يتذلل حتى للطلبة وكما سبق في الدرس الماضي عندما عوتب قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم أو لن تكرم النفس التي لا تهينها لن تكرم النفس التي لا تهينها ولذلك هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع المقدمة مقدمة المجموع فيها أمثلة كثيرة في الآداب وقد شرحها شيخنا الشيخ عثيمين في مجلد يعني فصل هذه الآداب وشرحها في مجلد ضخم جزء مفرد ما شاء الله فذكر الإمام النووي في باب آداب المعلم في باب آداب المتعلم ذكر في باب آداب المتعلم بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال كنت أتصفح الورقة أتصفح الورقة بين يدي مالك مالك صفح رفيعا رقيقا كنت أتصفح الورق يعني يقلب الورقة يقلب الورقة ولكن حتى لا يحدث صوتا رقيقا لماذا؟ هيبة لمالك هيبة لمالك لا يسمع وقعها انظروا إلى الأدل مجرد سماع مجرد سماع صوت ماذا؟ صوت الورقة يخشى أن يسمعه ماذا؟ الإمام مالك فقال كنت أتصفح الورقة ولكن كيف يتصفحها؟ صفحا رقيقا لا يسمع مالك صوت الورقة هيبة الله هيبة الله فانظروا إلى هؤلاء وسبحان الله وصدق من قال من زرع حصد من زرع حصد يعني مهما تأدبت مع شيوخك يتأدب معك تلاميذك وكما يقولون الجزاء من جنس العمل وقد قيل كما تدين تدان والناس يقولون قال رسول الله ولا يصح مرفوعا كما تدين تدان وهذا مثل في يعني يذكره البعض من أخبار بني إسرائيل وهو من الأمثال من الأمثال يعني التي يؤتى بها في مسألة الجزاء كما تدين تدان نعم والله الإمام الشافعي قد تأدب مع ماذا؟ مع الإمام مالك وتأدب مع الإمام الشافعي أيضا عندما تأدب مع شيوخه تأدب معه تلامذته وتأدب معه طلبته وهذه النموذج نموذج كبير جدا في مسألة الإمام الشافعي مع ماذا مع شيخه رحم الله الجميع رحم الله الجميع وانظروا إلى الإمام الشافعي كيف كانوا يتعاملون معه أنتم تعلمون من طلبته المقربين إليك الربيع الربيع نسليمان هذا من طلبته المقربين إلى الإمام الشافعي يقول الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة الله سبحان الله هيبة الله يعني كان يخشى مالكا هيبة الله. فرزقه الله هيبة طلبته لا يستطيعون أن يأخذوا كوبا من الماء ويشربون والشافعي ينظر ما اشترأت ما عندي جرأة لأشرب ماء وأنا محتاج ليه والشافعي ينظر حيبة للإمام الشافعي ومن يقول هذا هذا لا يقول يعني معلوم أنهم يقولون إذا ثبت ثبتت المحبة ارتفع الأدب إذا ثبتت المحبة ارتفع الأدب لكن هذا مع من ولذلك السلف كانوا يقولون على أن الشيوخ ما ينبغي أن يضحك مع كل من هب ودب لأنه إذا ضحك مع بعض الرعاء فيظن أنه قد تساوى مع الشيخ خلاص ربما يعني يسفه ويقلل الحياءه ويذكر كلاما ساقطا أمام الشيخ أو شيء من هذا القبيل ولذلك الإمام الشافعي كان يقول كلما رفعت أحدا فوق قدره، إلا وسقط من ماذا من قدري إلا وسقط من قدري وأنا أذكرنا كنا ندرس عند محمد البقالي رحمه الله وتعالى صحيح مسلم وكان بعض أتباعه وهو طبعا طرقي بعض أتباعه جاء وجلس إلى جنبه فلما دخل وطبعا من عادة أنني أناقشه دائما يأتي بصحيح مسلم ومعه كوم من الكتب يعني ما شاء الله كتب كثيرة لأنني ناقشته في أشياء فيأتي بالأدلة ثم يأتي بالكتب هكذا وجاء أول ما جاء وجد رجلاً بلحيته الحمراء وبسبحته الطويلة وجده جالساً إلى جنبه قال له أنت طالب علم؟ قال لا قال وعنده كتاب صح مسلم؟ قال لا قال قم هناك فنظرت إليه قال لا قال لا تنظر إليه هكذا قال والله يدخل واحد الآن يقول بقال بما أنه أجلس هذا إلى جنبه بكونه أعلم منه وأنا أعلم أن الرجل لا يعرف الوضوء وأعلم أن الرجل أمي فذكر لي هذا الأثر الذي يذكر على الإمام الشافعي قال ما رفعت أحدا فوق قدره إلا وسقط من قدره إلا وسقط من قدره بخلاف المشايخ كانوا يضحكون مع بعضهم بعضا فإذا حضر عامة الناس يقول له صهي يقول له صهي معنى الصهي يعني اسكت عن الكلام الذي كان معروف بيني وبينك وإن شئت تتكلم بغيره لا يقول له صهيين بل يقول له صهي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك بينك وإن شئت تتكلم بغيره لأنه لو قال له صهيين معنى اسكت عن كل كلام نكرا لكن إذا قال له صهي اسكت عن الكلام المعروف بيني وبينك ولذلك يقول ابن مالك واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينه لماذا لأنه حتى لا يتجرأ عليهم الغوغاء حتى لا يتجرأ عليهم من لا يعرف قيمة العالم لماذا؟ لأن العالم يعرف قيمة العالم والعالم يعلم الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل لا يعلم العالم لأنه جاهل ولم يصبح عالماً فلذلك كانوا يتعاملون مع الناس يعني كل بقدره ولذلك أمرنا أن نضع الناس في منازلهم وإن كان الحديث فيه مقال وإن حاول بعضهم أن يحسنه ذكر مسلم في مقدمته ومعلوم أن ما في المقدمة ليس هو ما هو في الصحيح ومن المقدمة قد يذكر أحاديث ضعيفة أما الصحيح لا فالمهم الشاهد عندنا أن الربيع الربيع هذا رحمه الله تعالى ورحمه شيخه الشافعي كان من المقربين إلى إلى الإمام الشافعي مقربين بالشافعي حتى قال الربيع نفسه قال للشافعي لاحظوا ماذا قال له يا ربيع لو قدرت أن أطعمك لو قدرت أن أطعمك العلم لا إياه سبحان الله لو قدرت لو كان عندي قدرة أن أطعمك العلم لا أطعمتك إياه لو قدرت أن أطعمك العلم لا أطعمتك إياه يعني لو يستطيع يعطيه في الطعام العلم ويصبح عالماً لفعل لو يستطيع أن يفتح رأسه ويدخل له العلم لا لفعل ولكن العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث له طرق ولذلك حسنه العلماء بطرقه وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وقد بحثت عنه كثيرا وهو في المجلد السادس وبحثت عنه أيضاً وهو في المدخل للبيهقي رحمه الله تعالى وذكره أيضا الشافعي الب البيهقي في ماذا في مناقب الشافعي يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لا أطعمتك إياه انظر عبارة جميلة